بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن ت ب ع هداه ثم أ م ا بعد فمازلنا مع شرح كتاب أ ص و ل ا ل س ن ة للامام احمد رحمه الله وكان هذا المجلس في مغرب أو عند مغرب الثلاثاء الثامن من رجب ا <تصفيق> للعام ث ا ا م من ن ت ا س ل العاشر العاشر ع ا ش ر ن رجب الثامن والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ه والالف من ا ل ه ج ر وقد <تصفيق> وصلنا ل ن قول ا ل إ م ا م أ ح م د انتهينا من الشفاعه ا ق ط ر ب مني وارخى صوتك المسيح الدجال يعد أ ع ظ م أعظم, أعظم ف ت ن ة ت أ ت ي على أ ه ل ا ل أ ر ض كما جاء في الحديث الذي أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم من حديث هشام بن عامر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آ د م إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة خلق أ ك ب ر من الدجال وفي ر و ا ي ة أ م ر أ ع ظ م من الدجال ما بين خلق آ د م وقيام ا ل س ا ع ة خلق أ و أ م ر أ ك ب ر من الدجال ما بين خلق آ د م إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة وقيام الساعه هذا نحن هذا هو ظاهر ن ق ض هذا الحديث انها <تصفيق> <تصفيق> تعد اعظمنا أ ع ظ م ف ت ن ة ان تاتي عليه على, على أ ه ل ا ل أ ر ض ولذلك من اشتد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه اشتد تحذير النبي صلى الله تحذير عليه صلى و س ل م منه م و أ ر ب ا ل ا س ت ع ا ذ ة من شره في كل ص ل ا ة بعد التشهد و المسيح و الدجال اختلف في أ م ر ه هل هو هل هو ابن صياد صافي ابن صياد الذي كان موجودا أ ي ا م النبي صلى الله عليه وسلم أم هو خيطان أ م هو يعني خلق من خلق الله إحنا لا يعلم حقيقته إ ل ى الله سبحانه وتعالى وقد ا ن ت ش ر ابن كثير رحمه الله في, النهاية في الفتن ن ه ا ي ة ي ا ل و ا ل م ل ا ح ن إ ل ى أ ن الدجال ليس ابن سياط واستدل على هذا ب ح د ي ث ف ا ط م ة بنت قيس في ق ص ة تميم الداري الذي أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م ا ل مسلم في صحيحه وهي ق ص ة ط و ي ل ة والتي فيها خبر ا ل ج س ا س ة وفيه أ ن تميم الداري أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم انه لما يعني تلاعب به ا ل م و ج هو واصحابه أ ص ح ب ه هو أ وقذف بهم إ ل ى ج ز ي ر ة من جزر البحر فوجدوا ا م ر أ ة ن ا ش ر ة شعرها أ و كائنا غريبا يمتلئ بالشعر لا يدرى قبوله من دبوره وهذا الكائن هو الجساسه ة ينقل ن ا ت ف س ا ل و ا عن أ م ر ه ا ف أ خ ب ر ت ه م إ ن هناك رجلا موفقا في الداخل على شوق ل أ خ ب ا ر ك م فلما دخلوا عليه وجدوا رجلا يعني قد و ث ق ب ا ل أ غ ل ا ل وهو المسيح الدجال ف أ خ ذ ي س أ ل ه م أخذ يسألهم بعض ا ل أ س ئ ل ة <تصفيق> التي تعد علامات عليه على قرب خروجه إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض و ح د ي ث يعني مذكور في الصحيح صحيح ا ل إ م ا م مسلم يعني يمكن ع ن ي ي أ ن تراجعوه وتراجعوا هذه التفاصيل ف س أ ل ه م ان ي ه ل ب ي س ا ن و س أ ل ه م عن ب ح ي ر ة الطبري ة وعن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى آ خ ر ا ل أ س ئ ل ة ا ل ن ت ي ج ا ت هذا الحديث وشاهد ل م منه أ ن لو كان المسيح الدجاه هو ابن صياط د فكيف يكون يعني موجودا في مكان واحد معذرة في مكانين و هو شخص واحد يعني في الوقت الذي كان هو في ا ل م د ي ن ة مع ا ل ص ح ا ب ة كان تميم الداري قد راى المسيح الدجال في هذه ا ل ج ز ي ر ة من جزر البحر س م أ د ل ه أ خ ر ى وردت يعني قد استدل بها البعض على أ ن المسيح الدجال هو ابن صياط, صياط منها أ ن عمر رضي الله عنه قد أ ق س م أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن المسيح الدجال هو ابن صياط و أ ق ر ه الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يعني لم ينكر عليه هذا القول <تصفيق> وكذلك كان جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يقول بان المسيح الدجال هو ابن <تصفيق> وكذلك صياد وكذلك كان يذهب ابن عمر رضي الله عنه وكذلك كان يذهب ابن عمر ك كان يذهب. كان يذهب الى ن ابن يذهب غمر إ أ ن الدجال هو ابن صياد وقيل الى ابن صياد كما قال ابو سعيد الخدري قد فقدوه يوم ا ل خ ر ك م أ خ ر ج هذا ابو داود ولو فقد و يوم الحر يوم الحر الذي استبيحت فيه ا ل م د ي ن ة في عهد يزيد بن معاويه لما خرج عبد الله بن عامر بن خندره وهو الخوارج على, علي يزيد ا س ت ب ي ح ت ا ل م د ي ن ة ع د ة أ ي ا م واختلف في أ ي أ ومن أ ي اماكن يخرج الدجال فجاءت ع د ة مروريات ظاهرها ا ل ت ع ا ر ض ت منها ما أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م المسلم من حديث أ ن س رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجها الدجال فيتبعهم سبعون أ ل ف ا من يهود أ ص ب ه ا ن فقيل إنهم يخرجوا من ي ه و د ي ة أ ص ب ه ا ن ي ه و د ي ة أ ص ب ه ا ن هي مكان في ب ل د ة أ ص ب ه ا ن س ن ي ة ب ا ل ي ه و د ي ة ل أ ن أ غ ل ب أ ه ل ه م ك ا ن أ غ ل ب أ ه ل ه م ل ي م ن اليهود ن ع وجاء حديث أ خ ر ج ه الامام احمد ب ص اسنده وغيره من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان الدجال يخرج من خرسان ي يخرج من ق ب واسنانه حسن و أ ي ض ا أ خ ر ج ابن أ ب ي ش ي ب ة في مصنفه وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفا عليه أ ن الدجال يخرج بمنطقه تسمى ب ا ل ك و ث ة بالساء ا ل ك و ث ة بالكوفه وقد سبق لي ان كنت حققت هذه ا ل م س أ ل ة بشيء من التفصيل في تحقيقي أ و في ت خ ل ي ج ي على كتاب ع ل ا م ا ت او العلامات الكبرى ل ل س ا ع ة ل ل ع ل ا م ة أ ح م د بن محمد ا ل ش ف ا ن ي ا ل ح م د ل من رحمه الله هذا الكتاب قد كنت حققته وطبع م ز ح خواتي خمس سنوات طبعته دار الاثار ف... ك ل ما ذكرته في هذا ا ل ت خ ط ي ق ب ا ل ن س ب ة ل أ ث ر عبدالله بن ع م ر بن العاص ما هو اسناده لا باس به ابن ص ر ا و ا ن ومختلف فيه ولكن له شاهد قوي اخرجه ايضا ان ام ش ي ب ة وباسناد صحيح من قول عبد الله لما صوت م و ق ف ا ع ل ي ه أ ن ه قال أ ي ض ا الدجال يخرج من كوثه و ن الضبط نقلت أنا هنا في م ع ظ م مستعجم من أ س م ا ء البلاد ل أ ب ي عبيده البكريه ا ل أ ن د و ن ي س ي كوثه بضمه اوله وفي السائل ا ل م ث ل ث ة مقصور كوسة على وزن ف و ل ة كوسا على وزن فوله ة وهي بالعراق م د ي ن ة م ع ل و م ة بالعراق و أ ي ض ا أ خ ر ج عبد الرزاق المصنفين ب ا س ل ا م ا ص ح ي ح عن ط ا و و س من قال يخرج الدجال من العراق وهذا اخر مقطوع وايضا جاء في حديث ا ل ن و ا س بن سمعان الحديث الطويل الذي أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م ا ل مسلم أ ن الدجال يخرج خله بين ا ل ع ر ا ق والشام خ ل ة أ ي قصدا قصدا وطيقا ر خله بتشديد ا ل ن ا م يخرج خله بين الشام و ا ل ع ر ا ق وجذب الحافز بن حازم في فتح الباري بان الدجال يخرج من قبل المشرق、لا. وقال ابن حبان في صحيحه أ ر ا د بقوله المشرق أ ي البحرين لان البحرين مشمق و ا ل م د ي ن ة وخروج الدجال ي ك و ن من ج ز ي ر ة من جزائرها لا من خراسات والدليل على صحتها أ ن ا ل د ج ا ل موفق في ج ز ي ر ة من جزائر البحر على ما أ خ ب ر تميم تميم ب داري وليس بخرسان ا بحر ولا ج ز ي ر ة هذا الذي رجحه الحافظ بالفتح、نعم. هو كون يخرج من خرسان ا فيه بلا شك فيه ضعف أ و ل ا لانه مخالف لحديث تميم الابداعي كما قال الحافظ هنا ل ن ه ليس في خرسان ا ج ز ي ر ة ولا بحر أ و ل ا ثانيا ل أ ن إ س ن ا ن حديث أ ب ي بكر هذا يعني و إ ن كان حسرا ولكنه لا يعني يقاوم أ ن يعارض حديث ك ر ي م الدارين في ا ل ص خ ر ا وكذلك يعني معناه يختلف الأحاديث التي الأخرى عن وقد ر د ت ف يكون في قوله ق ر س ا ن ا ل أ ح ا د ي ث ابي ب ر فيه مكارم ان ي إن ثبت إن أ ن ه يخالف ا ل أ ح ا د ي ث الصحيحه ا ل أ خ ر ى و وإن كان قوله في حديث النواس بن سمعان أ ن ه خارج خلبه بين العراق والشام يعني ق د أ ي ض ا يعارض ما ق ا ل ه خاص من أ ن ه يخرج من ج ز ي ر ة من جزر البحرين ل أ ن البحرين ليست بين العراق والشام و ا ل م س أ ل ة يعني كما هو ظاهر من تعارض ا ل أ د ل ة لا نستطيع ان نلزم فيها بقول للتعارض الظاهر بين الادله الصحيحه ولكن الذي نحن نعتقده ان الدجال قد أ و ج د ه الله سبحانه وتعالى واوصقه ب ا ل ا غ ل ا ل في ج ز ي ر ة من جزر ا ل ض ح ر حتى ي أ ز ل له ب خ ر و ش و أ ن ه كائن حي حقيقي ليس, يعني ليس رمزا معنويا ً كما يعني قد يقول هذا بعض اصحاب فكر الاعتزال ب ا ل ن س ب ة لصفات أ و سنان الدجال التي يعرف بها جاء في حديث ح ز ي ف ة بن اليمان في البخاري ومسلم وقد تفرد المسلم ب ع د ة روايات لهذا الحديث من حديث ا ق ذ ي ف ة لم ي ر د ه ا البخاري وفيها أ ن الدجال م ن س و خ العين هذه تفرد بها مسلم عليها ظ ف ر ة غ ل ي ظ ة معه مع نعم جبهه ا ل و ر ا ب ونعم عليها غفره غليظه يعني عليها يسلى م ل الغطاء الذي هو غليظ هذه ا ل ع ي ن ا ل م ن س و ح ه التي جاء في رويده ا ة وفي الحديث الاخر أ ن ه أعرى اعرف ل العين اليسرى هذه عوراء عين و ر ا ع عوراء وهي م م س و ح ة وعليها ز ف ر ه غ ل ي ظ ة وجاء أ ي ض ا في حديث النواسل بن سمعان أ ن ه ان طافية أ عينه م ط ا ف ي ة وقيل ط ا ف ئ ة ولكن رجح القاضي عياض وكذلك النووي أ ن الراجح في نسخ مسلم و ا ل أ ق ر ب إ ل ى ا ل ش ه ر ة ط ا ف ي ة بالياء وليست بالهمس ほら。<音><音> ف ر ض مسلم بروايه ة حديث قذيفه هذا جاء فيها ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لان اعلم أ لما مع الدجال منه م ا ه و نهران يجريان أ ح د ه م ا ر أ ي العين أ ب ي ض أ ح د ه م ا راى رايه العين أ ب ي ض والاخر نار ت أ ج ج ف إ ن ه ان ادرك ذلك أ ح د ك م ف ل ي أ ت ي النهر الذي ر آ ه نارا وليغمط ثم ي ط ط ئ ر أ س ه ثم ي ش ر ب ف إ ن ه ن ا م بارد و إ ن الدجال منسوخ العين اليسرى أ و منسوخ العين عليها ظفره غ ل ي ظ ة كما ذكرنا مكتوب بين عينيه كافر ي ق <تصفيق> ر أ ه كل مؤمن كاتب وغير كاتب هذه ر و ا ي ة تفرض بها مسلم وجاء في ا ل ر و ا ي ة التي اتفق عليها الشيخان إ ن الدجال يخرج إ ن معه ماء ونارا ف أ م ا الذي يراه الناس ماء فنار تحرق واما الذي يراه الناس ن ا ر فماء بارد طيب فمن أ د ر ك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ن ا ر ف إ ن ه ماء بارد عزم وايضا أ خ ر ج الشيخان ا ل حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م عن الدجال <تصفيق> حديثا ما حدثه النبي قومه إ ن ه م اعظم و أ ن ه م يجيءوا نعم مثل ا ل ج ن ة والنار ف التي يقول انها جنه فانها نار, أو هي نار واني أو انذرتكم به كما انذر منهم او ل ق نحو فهذا نح يدل إيه؟ على ان الانبياء السابقين قد حظاهم ايضا من الدجال وهذا يدل على عظم فتنته وقد حذر منه كل ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ي ض ا مما يدل على عظم أ م ر الدجال ما قاله النواسل بن سمعان في حديثه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر من ذكر أ م ر الدجال وخفض ّ فيه و ر ف ع أ ي أ ن ه قد رفع من ع ز م فتنته ومن ش أ ن ه وفي الوقت نفسه خفض من ش أ ن ه أ ي احتقره او حق حقر ّ ا ل ل ه حتى قال النواس حتى ظلمناه في ط ا ئ ف ة النخل بيننا فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فذكروا له هذا فقال غير الدجال اخوفني عليكم ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه وان يخرج ولست فيكم فامرء ؤ حجيج نفسه والله خليفه ت على كل مسلم انه شاب, من قطط. إنه شاب من قطط. قطط اي أ ن في شعره جعودا ولما س أ ل و ا الرسول صلى الله عليه وسلم عن م د ة ي نكثيه في ا ل أ ر ض نعم فقال أ ر ب ع و ن يوما يوما ك س ن ة ويوما كجمعه نعم ا ل اعذكم يوما ك س ن ة ويوما كشهر ويوما كجمعه وسائر و س ا ئ ر ي ا م ي او ب ق ي ة أ و سائر ا ل أ ي ا م ك أ ي ا م ك م ف ق ا ل يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسروا ف ا أف... ي ج ز ئ ن ا فيه ص ل ا ة يوم قال لا ولكن أ ق د ر ا لهم قدره لازم يكونوا كسنه ف... فهذه كلها... كلها من خصائص الدجال انه قد اختص بان يوم من ايامه يمر على أ ه ل ا ل أ ر ض ك أ ن ه س ن ة سنة كانه س ن ة كامله、طيب. و أ ي ض ا جاء في حديث النواس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه يمر ع ن ي ي على القوم الذين قد امنوا به فيعظم السماء ان تمطر ويعظم الارض ان تنبت ف... فيضر على القوم وفيترك القوم وهم و... وان ناشيته م أ م د و خواصره وقد ا ن ت ل أ ت دلوغها من... من ما قد صنعها الدجال ثم يمر على قوم اخرين فيردون عليه أ م ر ه م ولا ي ؤ م ر و ن به فلا يقربهم الا وقد صاروا منحنين منحنين النحل من النحل اي الجنب اي صاروا وقد يعني جلبت أ ر ض ه م يعني يبست يبست أرضهم وفقدوا الزاد رغم انه ردوا عليه امرهم ه ذ ه من ع ز م فتنتهم ان الذين آ م ن و ا به في أ و ل أ م ر ه قد قد نبتت أ ر ض ه م ونزلت عليهم ا ل أ م ط ا ر وسمنت نواشيهم و أ م ا الذين كفروا به وردوا عليهم امر من المؤمنين صاروا ملحدين كل هذا من ابتلاء الله عز وجل أ د ا ه وكذلك جاء من فتنته في حديث ا ل ن و ا ساره انه يضر عكايبا فيدعو كل ا ل ز ه ر فتخرج و ا كنوزها ت ت ب ع و ا كيعاسيب النحل كعاسيب <تبعوا> هي قيل جماعات ذكور النحل التي تتبع <في> ا ل م ل ك ة فتخرج كنوز من الخربه ومن الخرابات تتبع <تبعوا فينا> الدجال كيعاسيب النحل فهذا كله منه من هزم فتنته <تبعوا فينا> وأيضاً جاء في حديثه ا ن ي أ ت ي ه شاب ممتلئ شبابا فيقطعه جزلتين رميه الغرض ثم يضئ بين هاتين الجزلتين ثم يدعوه فيقبل و ي و ر ويضرب بوجهه يتهلل ويضحك بعد ي و ا ن ق ط ع ه جزنتين فدعاه فقام حيا وكان جاء في الحديث ا ل آ خ ر في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى ا ل م ف ص ل ة التي تفرغ بها مسلم من غير حديث النواس ويجاء في حديث أ ب ي سعير الخضري في الصحيحين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ي أ ت ي الدجال و م ح ر م عليه ان يدخل نقاب ا ل م د ي ن ة فينتهي إ ل ى بعض السباخ التي س ب ا المدينة السباخ أي تلئ ا ل م د ي ن ة فيخرج إ ل ي ه يوم إ ذ ا الرجل من خير على الناس يخرج إ ل ي ه شاب يكون في ذ ل ك الوقت من خير اهل ا ل أ ر ض فيقول له أ ش ه د أ ن ك الدجال الذي ح ذ ر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الدجال ا ر أ ي ت ك لقتلت هذا ثم أ ح ي ي ت ه افتؤمنون ل ي أ ف ت ش ك و ن في أ م ر ي فيقولون لا قال فيقتله ثم يطيعه فيقول هذا الشاب ب حين يحييه والله ما كنت فيك أ ش د ب ص ي ر ة وما كنت فيك قط أ ش د ب ص ي ر ة مني ا ل آ ن فيريد الدجال أ ن يقتله م ر ة أ خ ر ى فلا يسلط عليك وجاء أ ي ض ا في ر و ا ي ة ت ف ر د بها ل م س ل م أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيتوجه قبلاه رجل من المؤمنين ف ي ت ل ق ا ه فيتلقّاه مسالح الدجال المسالح ج م ه مسلحه أ ي جمع الدجال يتلقون هذا ا ل ش ر ب لما يخرج و اليه من ا ل م د ي ن ة فيقولون أ و فيقول ب ع ض و ن البعض اقتلوه فيقول اخرون أ ل م ينهكم ربكم أ ن تقتلوا أ ح د ا إ ل ا ب إ ذ ن ه م يقصدون بربهم أ ي الدجال ف ي أ خ ذ و ن ه فيأخذونه إ ل ى الدجال فقال لهم هذا الشاب ولما سالوه اين تعمد قال اعمد الى هذا الرجل الذي خرج فيقولون له افلا تؤمن بربنا فيقول هذا الشاب المؤمن لا بربنا خفاء فيقولون لهم او فيقول بعضون بعض اقتلوه كما ذكرنا ثم ياخذونه الى الدجال ف... فاذا راه المؤمن قال يا أيها, الناس يا ايها الناس هذا الدجال الذي ذكر الرسول او النبي صلى الله عليه وسلم ف ي ع م ر به الدجال فيشج من ن ف ر غ ر أ س ه إ ل ى قدميه ويامر قبل شجه فيوسع ظهره وبقوه ضربا فيقول أ ن ا تؤمن بي فيقول أ ن ت المسيح الكذاب فقال فيامر به فينشر ثم ي ن ش ي الدجال بين القطعتين من جسده ثم يقول له قم فيستوي قائما فيقول له ف ي ق و ل له ما تؤمن بي قال ما ازددت فيك إ ل ا بصيرا ثم يقول يا أ ي ه ا الناس هذا الشاب لا يفعل أ و إ ن ه لا يفعل ب ع د ي ب أ ح د من الناس فياخذه الدجال فيحاول أ ن يذبحه فيجعل في ما بين رقبته إ ل ى ترقوته ا ل ن خ ا س فلا يستطيع اليه سبيلي فياخذ به فيقذفهم في ان ل ا ر و ي ظ ن ا ل ن ا س ك ازمه في ا ل ن ا ر و إ ن م ا ق ذ ف ه في ا ل ج ن ة إلى آ خ ر الحديث ف ك م ا قال الله رسول صلى ع ل ي ه و س ل م أعظم فهذا ا ل ن ا س ش ه ا د ة ع ن د رب ا ل ع ا ل م ه في ا ل ا ذ ا و م س أ ل ة ادعاء ل الرب هذا جاء كما س ب ق ت ونفي الحديث أ ب ي سعيد الخدري في رواية م س لما ل م ي أ خ ذ ا ل مسالح م س الدجال ح ا ل هذا الشاب فكما ذكرنا هنا فقال ك ذكرنا م ا ف له أ ي ن تعمد فقال أ ع م د إ ل ى هذا الرجل الذي خرج ف ي ق و ل أ ولا تؤمن بربنا فهذا يدل علي أ ن ه قد ادعى ا ل ر ب و ب ي ة وادعى إ ن ه الرب ا ل إ ل ه ولذلك كما بينا في خلال هذا الحديث انه لما أ ح ي ا هذا الشاب أو يعني قال ل ا ق م فقام حيا فقال أ و ل ى تؤمن بي مثلما صنع هذا النمرود ا ل ك ا ن ع ي ن هذا الذي أ ر س ل أ ب و يعصي اليه ا ل ر ه ي م عليه السلام نعم لما قال انا احيي ربيت فادعى الربوبيه فهكذا يصنع الدجال يدعى ا ل ر ب و ب ي ة ادعى ا ل ر ب و ه وانا ما وقفت على شيء يدل عليه و لا تخبرني ا ل ر و ا ي ة ا ل ص ح ي ح ة تدل على هذا ولكن الشاهد نعم استغفر الله نعم و جاء نعم جاء في حديث ص ح ي ح ل اخرجه مسلم حديث ابي وعيره نعم إ ن بين ه د ا ي ا ل س ا ع ة ثلاثين من الكذابين كلهم يدعو ابنه ق و نعم حتى ي أ ت ي الدجال نعم فيكون الدجال آ خ ر من يدعو ا استغفر الله ن ع م آخر, آخر دجال ي ق د كانت ه ذ م س ع د ا ل ت م بها بها ا ل م ا ع د ا ل ي ت ب ا ل م س ع د ي ت ت بها ل م س ا ع ه ا ي د ت م ت بها ا ل م ع ه ل ت ي ت ع ب ا ل م س ا ع ه ي ت ع بها م ا ع د ه التي ت ت ه ا ل م س ا ع د ه ا ل ت ه ا ل م س ا ع د ه ا ل ت م ت ع ه ا م س د ه م ت ع بها ا ه ا ب ن ا ط ي بها ل آ ن كما اعتمد يمنع ان الدجال يعرف بعلاماته ا ه ر ة و و ا ض ح ة ينبغي ان نتعلمها وان نعلمها ل أ ه ل ي ن ا ولغيرنا حتى يحذروا منه لاننا لا ندري ماذا يخرج الدجال لعله ان يخرج قريبا ً فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ا ل ص ح ا ب ة هذا و ك ذ ل وكذلك بين أ ه ل العلم أ ن ه من المستحب أ و ينبغي أ ن تبث أ ح ا د ي ث الدجال إلى الناس حتى يحذروا منه ف أ و ل ا علمنا أ ن ه اعور ا ل ع ل م اليسرى و أ ن على عينيه ظ ف ر ة غ ل ي ظ م و أ ن عينه اليسرى هذه ممسوحه و أ ع ظ م ع ل ا م ة له والتي نعم بها يعني يتميز ع ن ي ي المؤمن عن المنافق أ ن ه مكتوب بين عينيه كاف كافر كافر كافر ي ق ر أ ه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يعني سواء كان هذا المؤمن ي ق ر أ أ و لا ي ق ر أ فانه ي ق ر أ هذه ا ل ك ل م ة بين عينيه و أ م ا المنافق النفاق ا ل أ ك ب ر أ و الكافر فانه لا يستطيع أ ن ي ق ر أ هذه ا ل ك ل م ة ويكون اعظم العلامات التي قد, قد حبا الله بها المؤمنين ليميزهم عن ل الكافرين والمرافقين وكذلك من علاماته كما ذكرنا إ ن ه معه ج ن ة ونار او إ ن ه معه نهران نهر من الماء ونهر من ا ل م ا ء ف أ ن ت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن وجدته أ و قابلته اعاذنا ل ل ه من هذا فلا, فلا تشرب من النهر الذي يظهر لك في ظاهر أ ر ض ه أ ن ه من الماء إ ن ه نار ولكن إ ن اردت فعليك بالنهر الذي في ظاهر أ ر ض ه أ م ا م ك أ ن ه من النار、لا. وكذلك أ ي ض ا من علاماته أ ن ه لا يتمكن أ ب د ا من دخول م ك ة ولا المدينه كما لا ن و أ ن أ و ل يوم من أ ي ا م يمر ه كسنه وثاني يوم يمر ه كشهر وثالث يوم يمر ه كجمر و أ ن ه يعيس في ا ل أ ر ض كلها فسادا فيدور في ا ل أ ر ض كلها إ ل ا م ك ى ولين كما جاء الحديث أ ي ض ا إ ن ه من سمع بالدجال منه فليبتعد ن منه ف ل ي عنه ك م اخبر أ ا ر س و ل صلى الله عليه وسلم فهذا أ ي ض ا واجب يجب عليك أ ن تهتم به إ ن ك ان سمعت بالدجال فابتعد عنه جاء في حديث مسلم النواس بن سمعان انه صلى الله عليه وسلم أ م ر من لقي الدجال أ ن ي ق ر أ عليه فواتح ص و ر ة الكهف هذا في حديث النواس وفي حديث آ خ ر لمسلم أ ي ض ا أ ن ه أ م ر ومن قال من ق ر أ او من قفز اول عشر آ ي ا ت من س و ر ة الكهف ووسم من ف د ة الدجال و أ م ا ما جاء في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى أ ن ه من ق ر أ آ خ ر عشر آ ي ا ت ه ذ ه ر و ا ي ة ش ا ذ ة كما حقق هذا العلامه الالبانيه في السلسله الصحيحه و أ ي ض ا جاء في ر و ا ي ة من ق ر أ أ و ل ثلاث آ ي ا ت ه ذ ه أ ي ض ا ر و ا ي ة منكر وقد جاء حديث طويل يقرا علينا الفرقه التي بعدها ان عيسى بن مريم ويقتله بباب اللجنه هكذا تكون ن ه ا ي ة المسيح الدجال كما ت ب ت هذا في ا ل أ ح ا د ي ث الصحيحه ومنها ما جاء في حديث ا ل ن و ا س أ ن عيسى ب ن مريم عليه السلام ينزل ب ا ل م ن ا ر ة ا ل ش ر ق ي ة في شرقي دمشق عند باب ل د ن فيقتل الدجال ونحن نؤمن ل أ ن الله عز وجل قد رفع المسيح عليه السلام بجسده وبرقيه وانه لم يصلب ولم يقتل كما ادعى النصارى وما صلغوه وما قتلوه ولكن شبه د له وانه يعني كما كما جاء الحديث انه ينزل بين م ه ر و ض ت ي ن مهروضتين على أ ج ن ح ة م ل ك ي ن م ن ه ملكان إ ذ ا وقع نعم إ ذ ا طاطا رأسه... آه... ر رأسه... أ س ه تساقطت منه ق ط ر ة الماء و إ ذ ا ر ف ع ر أ س ه تساقط منه اللؤلؤ كالجمال وكما قال <تصفيق> ان ل ل ل ع ا ا ا م س ف ر ي أ نزول ن المسيح ا ل ن مريم ثابت بالكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع <تصفيق> وذكر من, أدلة الكتاب وإن من اهل الكتاب إ ل ا ل ي ؤ م ن ل ن بي قبل موته <تصفيق> وذكر و ايضا من ا ل س ن ة في الصحيحين من حديث أم ي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه و سلم قال يوشك أ ن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عبدا في فيكسر الصليب و يقطن ت خنزيرا و يضع ارجزيه هذا الحديث في أ ع ل ى مراتب ا ل ص ح ة ولا يرد مثل هذا الحديث إ ل ا مبتدع صاحب هوى ولذلك عداه ا ل إ م ا م أ ح م د هنا في أ ص و ل ا ل س ن ة من أ ص و ل ا ل س ن ة عداه ك أ ص ل م س ت ق ي م ا ل إ ي م ا ن بنزول المسيح عيسى ابن و ر ي م عليه السلام من السماء يعد أ ص ل ا من اصول ا ل س ل م من أ ن ت ر ه أ و من ت أ و ل ه فقد وقع في ب د ع ة و أ ي ض ا جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي تفرغ به امام المسلم لا تزال طائفه المؤمنه قائمين ب أ م ر الله حتى يخرج الدجال فينزل عيسى بن مريم حكما م ق ص ط ا فيقول أ م ي ر ه المؤمنين أ و امير المسلمين عيسى مريم بن تعال صل بنا فيقول عيسى بن مريم لا إ ن م ا أ م ر ا ؤ ك م منكم بعضكم من بعض ت ك ر م ة الله لهذه ا ل أ م ه وقيل إ ن هذا ا ل أ م ي ر أو هذا الجسم على سبيل、الجزم. ان هذا ا ل أ م ي ر الذي سوف يصلي المسلمين وفيهم المسيح المسيح عليه السلام هو المهدي الذي هو كما جاء في الحديث إ ن اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم يتواطا اسمه مع اين واسمه ويتواطا اسم أ ب ي ه مع اين واسم أ ب ي ك ذ ا ه ذ ا في حديث أ خ ر ج ه الترمذي واسناده جيد وفي ه إ ث ب ا ت المهدي عليه السلام و أ ن ه سافر يصلي ب من مسيح عليه السلام و ق ب ن ع ق ض إ ج م ا ع ه على أ ن المسيح عليه السلام إ ذ ا نزلت ح ك م ب ش ر ي ع ة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء هنا في الحديث ا يكسر الصليب ويضع ا ل ج ز ي ة ويقتل الخنزير ة وبهذا قد ق ص م أ ه ل ا ل أ ر ض إ ل ى فريقين إ ن ا مؤمن يؤمن به ويؤمن ب ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وبالدخول في ا ل إ س ل ا م واما ان يصير كافرا ي س ت ح ق أ ن يقتل فترفع احكام الجزيه وترفع أ ح ك ا م أ ه ل الذمه من اليهود و النصارى اهل كتاب ولا يصير هناك كافر يعني م س ت أ م ن يستحق عليه ان يؤمن على نفسه وعلى ماله ل أ ن ا ل ج ز ي ة رفعت فلا تقبل ا ل ج ز ي ة من أ ح د إ ن م ا إن أن يدخل في ا ل إ س ل ا م ويدخل تحت ش ر ي ع ة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحكم بها المسيح عليه السلام و إ م ا أ ن يعيده ان عسكر اهل الكفر وهذه العلامات هي من ا ل أ م و ر ا ل ع ظ ي م ة التي يعني ما ينبغي علينا يعني ينبغي ان نمر عليها مرور الكرام والواجب أ ن نتوقف عندها و أ ن نتدبر أ ح ا د ي ث ه ا و أ ن نعد ا ل ع د ة ل م س ل هذه ا ل أ ي ا م أ ن د ر ك ت ن ا و أ ن نواظب على ا ل ا س ت ع ا ذ ة من ف ت ن ة ا ل ن س ي ح الدجال في كل ا ل ص ل ا ة و أ ن نوقن أ ن أ ه ل البدع والاهواء ي و م إ ل ا دجاجل صغار يمهدون أ ن يمهدوا كل واحد منهم على حسب بدعته إ ل ى خروج الدجال ا ل أ ك ب ر هم يصرفون المسلمين عن السنه ويصرفونهم عن سبيل السلف الصالح فعلينا بالعلماء ا ل ر ب ا ن ي ن وهم سبيل و ا ل أ م ا ن لنا إ ذ ا خرج الدجال وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم و بارك الله فيك وصلى الله ان شاء الله